قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى vırabtınâ ala qulübîm ızqânu fâqâlû rabbına rabbü səmâwâtî ve al-ârdî lân n-dâwû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 وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلُوا إلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ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 قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم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 إنهم إن يظهروا عليكم يرجونكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا إذا أبدا وكذالك أعثرنا عليهم ليعلموا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 لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من tahtemul anhar yelalın فيها min asawır min zahbin ve yerbese nesiyben xudran min sudus isted فيها على الأراء نعمة الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا فَلَتَجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا فَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ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 لَكِنَّهُ أَلَّا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدَّ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ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 لو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا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 وضع رب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبحه شيئا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء.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 بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَلَوْ ضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مشفقين مما فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الكتاب يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عملوا حاضرا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 Afet ettiğiz onu ve zırriyetini, âliyâa min ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت نتخذ المضلين عضدا.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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ يَنِ أَوْ أَمْضِيَ حُطُبًا فَلَمَّا بَلَوَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا لََّ جَوَزَ قَالَ لِفَتَهُ آتِنَ غدَ أنا دَقَد مِنْ سَفَرنَ هذا نَ صَبَ قَاأَرَأيتَ إِذ أَوين إ الصَّخْرَنتِ فَإِن نَسيتُ الحُود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 عَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرر عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع افحسب الذين كفروا أن يتخذوا من دوني أولياء. إن نزلا. قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اولائك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا ايات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 قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ ما إلهكم إلا هو واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.